د و ل ة الاسلام صالت وعلى الله <مسفر> تجانت <مسفر> د و ل ة ا ل إ س ل ا م ص ا ل ت وعلى الطاغوت ج ا ل ت